جدد مواثيق الهدى واطرح أماني الأمان ترجي الشهادة فاقترب هذا طريقك للجنان جدد مواثيق الهدى واطرح أماني الأمان ترجي الشهادة فاقترب هذا طريقك للجنان جدد مواثيق الهدى وطرح أماني الأمان وارفع برأسك عاليا أشرق فثمة حسنيا أرتال موكبنا سراد يا عاشق الحور الحسن وارفع برأسك عاليا أشرق فثمة حسنيا أرتال موكبنا سراد يا عاشق الحور الحسن يا عاشق الحور الحسن يا عاشق الحور الحساب ترج الشهادة فاقترب هذا طريقك للجنة جدد مواثيق الهدى واطرح أمانيا الأمان ترج الشهادة فاقترب هذا طريقك للجنة جدد مواثيق الهدى واطرح أمانيا الأمان أفغان تفضحه العدا و القدس ترزح في الهوان أقدم فلا نامت إذا رغم القضاعين الجبان أفغان تفضحه العدا و القدس ترزح في الهوان أقدم فلا نامت إذا رغم القضاعين الجبان, رغم القضاعين الجبان غم القضاعين الجبال ترج الشهادة فاقترب هذا طريقك للجنان جدد مواثيق الهدى واطرح أمانية الأمان ترج الشهادة فاقترب هذا طريقك للجنان جدد مواثيق الهدى واطرح أماني الأمان واجعل ولائك للإله سبيل عز لا يهان والعزم يهتف بالعداء الكل فان؟, فان واجعل ولائك للإله سبيل عز لا يهان والعزم يهتف بالعداء الكل فان الكل فان الروح ريح عاصف ودم الفدى سيل عوام الروح ريح عاصف ودم الفدى سيل عوام ترج الشهادة فاقترب هذا طريقك للجنان جدد مواثيق الهدى واطرح أماني الأمان ترج الشهادة فاقترب هذا طريقك للجنان جدد مواثيق الهدى وطرح أماني الأمان توج الشهادة فاقترب هذا طريقك للجنان جدد مواثيق الهدى واضرح أماني الأمان قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح